فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعرلارم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي أني غدا تلبين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنضل وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهاراقة فهل عند رسم دارس من معوري كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي إذا قمتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي ففاض الدم والعين مني صبابة على النهر حتى بل دمهي محملي الأرب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعدارة مضيتي فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العدارة يرتمين بلحمها وشحم منك هدى بالدمقس المفتلي ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبل قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محور إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحور ويوماً على ظهر الكثيم تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاطم مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وما ذرفت عيناك إلا لتضريبي بسهمك في أعشار قلب مقتلي وبيضة خدر لا يرام خباهها تمتعت من بها غير معجل تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا مثري في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرين ديل مرط مرحلي فلما أجزنا ساحة الحي وانتحا بنابطن خبت ذي حقاف عقنقلي حصرت بفود رأسها فتمايلت عليها ضيم الكشحري المخلخلي مهفافة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجلي كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكلي ودائره مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنن ومرسلي وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي وتعطو برخص غير شثن كأنه أسارع ضبي أو مساويك إسحلي تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى متبتلي إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس وادي عن هواك بمنسلب على رب خصم فيك الواردته نصيح على تعداله غير مقتلي وليل موج البحر أرخى سدوله وعلي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكالكلي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثرية علقت في مصامها بأمرس كتان إلى صم جندري وقربة من جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيلي فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي مسح إذا م سابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير في الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل له أيطل ضبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب التدفل إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنضلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذيلي فأدبرنك الجزع المفصل بشيب بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة ذراكا ولم ينضح بماء فيغسلي فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى مات رق العين فيه تسفلي فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالدبال المفتلي قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين ذيب بعد ما على قطن بالشيم أيمن صوبه وايسره على الستار فيذبلي فاضح يسح الماء حول كتيفة يكب على الأذقان دوح كنهبلي ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزلي وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطوما إلا مشيدا بجنده كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المحملي كأن مكاكي